إذا أنت تركتيني وبطلت تحبيني والله لا خلي عيني ما تعود تشوف وإذا أنت فليتي يا يعني بيتي وشو بعمل بحالي مش معروف إذا أنت تركتيني وبطلت تحبيني والله لا خلي عيني ta godziszuf, i eza, e e ganim chrab, baiety, e shuba اتركتيني وبطلت تحبيني والله لا اخلي عيني ما تعود تشوف واذا انت فليت يعني خرب بيتك وشو ويلي من حبه سكر على مربه احساسي وانا جنبه مش مقبول هل بنت القوي شو غيرت في لهفتها وخوف علي مش معقول يا ويلي من حبه سكر على مربه احساسي و انا جنب مش مقبول هل بنت الا وين شو غيابه في لهفتها وخوفها إذا إنت تركتيني وبطلت تحبيني والله لا خلي عيني ما تعود تشوف وإذا إنت فليتي يعني خرب بيتي وشوف أعمول بحالي مش معروف اذا انت تركتيني وبطلت تحبيني والله لا خلي عيني ما تعود تشوف واذا انت فليتي يا عالم خرب بيتي وشو بعمل بحالي